إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول, فيقول رب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 بك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي